أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إنا لم ندخلها أبداً ما داموا فيها فذهب أنت وربك وأخيف الفرق بيننا وبين القوم الفاسقين قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُنَّ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وَتُلْعَلِيْهِمْ نَبَضَنِ آدَمَ بِنَحْوٍ إِنْ يَقُولُوا مَا قَالُوا قُرْبَانًا فَاتَّقُوا إِنَّ مِنْ أَحَدِهِمْ وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالُوا لَأَضُرُّ لَنك أَلَنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَصَدِّقِينَ لَئِنْ صَدَّتَ لَن يَتَقَبَّلَنَّ مَا أَنَا بِبَاسِطِ لك. إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطلعت له نفسه وققتنا أخيه فقتلهم فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض يريه كيف يواري سموة قال يا ميلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب ثوا أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه مَن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتم الناس جميعا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْكُم رُّسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّكَ لَفِي مِرْيَةٍ بَعْدَ دَانِكَ فِي النَّارِ دَخِيلٌ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ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 لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله هم أعبون ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم أجزاء بما كسبان كان من الله والله عزيز حكيم فمن تاب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 سماعون للكذر سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواطعه يقولون إن أتيتم هذا فاغذوه وإن لم تهتم فاحذروا ومن يريد الله فتنته لن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يضهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب يكالون للسحت فإن جاءوك فحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فحكم بينهم إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراج فيها عكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما والعليون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن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 والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والتروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فهؤلاء كهل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 وَالْيَحْكُمُ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ صَدِّقْ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ أي من عليه فحكم بينهم بما أنزل الله ونا تتابع أهواهم عن ما جاءك من الحق بكل جعلنا منكم شريعة ومنها جاء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 وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوا كأن بعض ما أنزل الله إليك فإن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 Hold oh, me. Oh.